رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه ندا Ooh, mm -hmm. ooh, يرسني ويرس من آل يعقوب ويع... Wow, <laughs> wow, Okay. قال الفيديو الهياء يتوقع على آيتك لا تكرز من ناسها يا يحيا خذ الكتاب بقوة الله يا يحيخ خذ الكتاب بخوته Amen. وانكر في الكتاب مو تنخذت من داني and mm. فحملته فانت بذت به مكانا I'm not. Bye <laughs> I'm wrong. Oh, <laughs> فحملته فانتبذت به مكاناً قفياً فأجاب But <laughs> on on Oh, <laughs> فاتت به قومها تحمل on We're the one. All mm -hmm. All oh, هو فوق فوق ثقيل Oorlog, oorlog, het With the the و ا ن ج ر